وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وكنت نتهم الا قالوا والله ربنا الا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع ان يفقوه ودعينا على قلوبهم اكنه ان يفقوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا امنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أتاقير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا بآيات ربنا، ولا نكذب بآيات ربنا، ونكون من المؤمنين.